يا جوب بيتقاط وبكمل عشانه حبال الدنيا تترب وتقل الحبل عجزني سنين وانا فيها بتخبه لا في ايدي ولا بيزني وبطلع سلم الفرحه ينزل منه على حزني ما كنت ابعد على وانا عارف سروز الكون وبكمل عشانه حبال الدنيا تطربت وتقلي الحمل عجزني سنين وانا فيها لا ولا بيزني ويبانزل منه على حزني الله في سماء شايف نفسك وصلت ليه وحيد والدنيا دحكة عليه تكديم رأيتك ليه كله وصداري بعيد ظهر في ملب انت عيد Between us, we must be friends. Right in the world, beside tonight, we're running from the devil. I'm going to كبيرت وكان عليك الشيء بعيد بتشوف في نفسك عيب طلع طلع طلع تبحز بيتك خسران وأحساسي المدى في وقت اللي حصريا على موقع اي جي كيمو دوت كوم تشوف واحد قصير، يبقى جبل لو هامين عمري يوم ما كنت خيط اللي شاب غير العاش وانتو بعطوني طول البلاس تقول ما كنتش اكثر من سوى سر يا عليا علي. صعبا <تصفيق> فكري الأزين. Não Oh, okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! مصريا على موقع جي جي فيلم